وما زلنا نتكلم على أن الإنسان كأنه يخشى ما يخشى على أمته من إيش؟ من الشرك من الشرك. وبيان الأمثلة على ذلك أن هو خش يخ يخاف على أمته الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. وكان من أهم ما علمنا إياه هو عدم التشبه بمن. عدم التشبه بالأمة السابقة الذين انزلقوا في الشركيات. ثم أفردنا القول بتحذير النور السلام بالوقوع بشركة وشرك وشركة الأسماء والصفات اللي هو الجانب العلمي الخبري مضربنا على ذلك أنصيرا تكملة لهذا الباب بأن النبي عدنان صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك بالكلام على متأس الـ الـ الاعتقاد يحافظ على الاعتقاد وصد باب الاعتقادات البطلة وقلنا من ذلك أن ابن عباس لما قال القائل والذي يقول لولا البط لسرق سرق السارق لو لا الكلب لا سرق السارق أشرق ليش لأن فيها نوع ايه نوع اعتقاد نوع ميل قلب لغير الله جل في علاه والاصل في ذلك القلب لا يميل الا لرب العباد جل في علاه عندنا في هذا الباب مثلا الحديث الذي في حي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من عبادي اصبح من عبادي طبعا صلى بهم على اسم ايه سماء إن من, عبادي من ان من عبادي اصبح من عبادي مؤمن به وكافر بالكوكب وقال كافر بي مؤمن بالكوكب ثم فسر النبي وسلم قال من قال مطرنا بنوء كذا فهذا مؤمن بالك... كافر بمؤمن مؤمن بالكوكب ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بكافر بالكوكب شوف القول هذا لأنه لما نمى نمى عنه نمى عما في القلب من اعتقاد فهنا حسم المدة لا تقول ذلك مع أن الشفع يقول المسألة فيها تفصيل وشفع أدق نظرا من العلماء في هذا الباب يقول مسألة فيها تفصيل لو قال مطرنة بنوء كذا يقصد في توقيت نوع كذا يعني مثل في على مسألة في سول السنة الخريب فلو قال مطرنة بنوء كذا يقصد التوقيت في هذا التوقيت مطرنة هذا ليس فيه سمت شيء لكن لما كان الأمر حسم مدة، احتراز لأنه لما يقول مطرنة بنوء كذا الجاهلية كانوا يعتقدون بأن النجم إذا صعد أو انخفض يكون به ايه المطر فهذا اعتقاد من الجاهلية فقلنا بانفسنا نحسم المدى ونصد الزريعة أن مشابه أهل الكفر في اعتقاداتهم بأنهم يعتقدون في الكواكب بأنها تحرك وأنها تأمر وأنها السماء أو تتمكن في مطب السماء فلذلك قال من قال مطرنا بناء وكذا فهذا كافر به مؤمن بالكوكب هذا حسم مدى وسد للزريعة من ذلك أيضا بأننا بسلم يبين بأن الله على هو الذي يعلم الغيب فمن اعتقد هذا الاعتقاد في غير الله الذي يفعله يكفر هذا ما قاله ابن, ع... ابن عين محمد قال من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر النظير لذلك النظائر لذلك القول الذي ينم عن الاعتقاد لأن الغيب لا أعلمه إلا الله للشعلان وقلنا ابن عيم قال من اعتقد في غير الله ما لا, ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر طيب ولذلك في علم الغيب لا أعلمه إلا من إلا الله قال الله جعاله كل لا يعلم من في السماوات العرض الغيب إلا الله هنا بقى انظر إلى حسم المادة وسد الزريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحسم هذه المادة فلا يسرع الاعتقدات الباطلة إلى قلب المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد من اتى العراف فساله فصدقه لان العراف لما يتكلم يتكلم بالامور الايش الغيبيه قال فمن اتى العراف فساله فصدقه فكانما كفر بما انزل على على محمد كفر بما انزل محمد لذلك يقول ان النبي صلى لا يعلم ما في غد الا الله لا يعلم ما في غد إلا, إلا الله وفي رؤية أبي راية الطويلة قال في خمس لا يعلمهن إلا, إلا الله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا, إلا الله وأيضا في الحديث أيضا في الاثر السلام أن السلام كانت عنده جاليه تغني تغني فغنت بغناء بعاد ثم قالت وفينا نبي يعلم ما في غاد وفينا نبي يعلم ما في غد قال كف عن ذلك زجرها وهي صغيرة سن غير مكلفة لما قالت وفينا نبي يعلم ما في غادي فقال الله عليه كف عن ذلك ثم قال ارجعي فقولي ما كنت تقولين وتجرها ان تقول وفينا نبي يعلم ما في غادي قل لا يعلم من في السماعة العرض الغيبة إلا, الا الله ايضا من ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامة من المصورون شد الناس عذابا المصورون طب لي من هنا حاسم المادة وصد الزريعة مع أنه يقول الفوتوغرافي والرث لا قال لا لعن الله المصورين عموما ثم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ليش ليش ها يظاهرون خلق الله يظاهرون ذلك يقول في بعض الرؤية السلام قال يقال لهم أحيوا ما خلق يقال لهم أحيوا ما خلق يبا هذا ماده مادة ذريعه ذريعة انهم ما من أحد منهم يقول أنه خلق, أنه خلق لكن لأنها مضاهاه للخلق الذي يرسم أو الذي ينحت أو الذي يصور فيها مضاهاه لخلق الله لله في فلما كان المنظر العام فيه مضاهاه لخلق الله لله في علاه قال, الله قال السلام لعن الله المصورين وقالهم السلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقت يقال لهم أحيوا ما خلقتم ولذلك في رؤية فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي قال فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة وهذا تعجيز لهم في هذا الباب أيضا وفي البعض الرواة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شرار الخلق قال هؤلاء كأشد الناس عذابا في قال المصورون قال المصورون هذا بالنسبة للكلام على حسب ما ذكر سديس في توحيد الجانب العلمي الخبري أما بالنسبة لخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي من وقوع الوقوع في الشرك في العبادات. هذا كثير وحدث وحدث وحدث ولا تتوقف وحسم مدد الشرك في العبادات جاءت كثيرة من كلام السلام ومن لسان حاله السلام ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلام متنبئا على ما سيحدث من هذا الشرك في العبادات يهيئ الأمة خوفا وفزعا وهروبا من مثل هذا يقول النبي السلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء, أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أيات نساء حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلف وذو الخلصة كان صنما يعبد في الجاهلية ذو الخلفة كان صنم يعبد إذا معنى ذلك أنه سيرتد ويرجع الزمان على على مكان ويعبدون الاصنام وهذا جاء مصرحا به كما كما جاء السلام لا تقوم الساعه احذروا كانه يقول محذرا احذروا انتبهوا اغلقوا هذه الابواب لا تقوم الساعه حتى تضطرب حتى تطرب اليات نساء دوس على الخلص وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الاوثان لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الاوثان حتى تعبد الأوثان. قال لا يذهب ليل ونهار حتى تعبد الأوثان. أو أو قالوا سلم حتى تعبد الله والعزة. وقالوا سلم لا تقوم الساعة حتى تلحق أو حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين قال ولا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. ولا تقوم الساعة حتى تعبد. قبائل من أمتي الأوثان وفي الصحيح أيضا في آخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم قال فيأتيهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان فينصعون له أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان فينتظرون ينسعون له وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنة كقطع الليل المظلم يمسي المرء مغناه ويصبحه يعني يعبد يع يعبد الأوثان من دون الله ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا ومن ذلك في حسم الماده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصيبه فيها الميل للدنيا وان حب الدنيا قد يعبد المرء الدنيا من دون الله تعالى لا تحسبن أن محبه الدنيا في قلب الإنسان فقط أن يترفه بها ويمر لا والله من كانت الدنيا في قلبه فالاخره ليست في قلبه قال أن مسلم درتان الدنيا والآخرة درتان هذه جاء بعض الآثار وحسنها بعض العلماء درتان فإذا أو, أو الأخيرة والدنيا متقابلتان فإذا أضرب بأحدة بآخرة نفع بال بالسنين وإذا انتفع أو نفع نفسه في في في واحدة قد أضرب الأخرى يعني ما عمل الواحدة أضرب الأخرى إذا لا يجتمعان الدنيا والآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان بحال من الأحوال إذا إذا أضررت بدنيتك فإن الآخرة معك وإن أض و... وإن عمرت الدنيا فقد فقد الضرر وين في الآخرة وهذه النصيحة الو... الوعظ الكبير الذي من الإمام مع الأمير عندما قال له لما نخاف الموت قال أنكم خربتميش الآخرة وعمرتوا الدنيا هذا الذي يحدث ولذلك الصحابة الكرام لما رأى أنس شدة الاجتهاد من من التابعين قال لأنتم أشد عبادة واجتهادا من صحابة رسول الله ولكنهم كانوا إيش أذهبا منكم في الدنيا أنتم أشد طلبا للدنيا وهم أذهب واللهم صل وسلم جعل رأس الأمر في ذلك لما جاء الرجل نزل قال لو مرني بأمر أفعله يحبني من أجله الله قال جت الدنيا يحبك الله لذلك الله جعل انما مثل حقي الدنيا كباء إن انزلناه من السماء فاختلطت بناه الارض فاصبح هاشما تدروه الرياح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول اياكم والدنيا أو قال فاتخذ الدنيا واتقوا النساء قال فاتخذوا الدنيا قال ان الدنيا حلوه خضره والله مستخلفكم فيها فناظر ما تفعلون فاتخذ الدنيا قال واتقوا واتقوا النساء وايضا قال صلى الله عليه وسلم اخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما ألكتهم فالدنيا وحب الهوى وأنت إذا, إذا, إذا قلت حب الدنيا لا يصل بالمرء إلى الشرك أقول هذا جهل مركب وفي الآيات ما يثبت أن حب الدنيا يصل بالمرء إلى الشرك ما هي الآية اسفر مخبول يعني يعني ممكن افرات انت تاخد الهوا لكن انا بتكلم على العلاقات الصريحه يا ربي آه. ولكنه اخر الارضه السبعه واو كمثل الكلب جيد نعم من كان يريد الدنيا وذنات انوف اليهم اعمالهم فيه وهم فيها لا يبخسون نعم نعم آه. من كان كانوا عاجز عجنا لو فيها لكن الأصل في ذلك يا إخوة فاضل سورة النح فصيلا في هذا الباء فصيلا لأنه استحقنا قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخر ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخر ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحين تأث تأث عبد الدنيا تأث عبد الدنيا إذن هي ثواب من الدنيا له الآن ولذلك نقول أبخص الناس تفق من قدم الدنيا على الآخرة أبخت الناس سفقة من بعدينه بدنيا، وأبخص منه سفقة من بعدينه بإيش؟ بدنيا غيري. هذا مخبول لا له في العير ولا في النفير. أبخت الناس سفقة من بعدينه بدنيا، وأبخص منه سفقة من بعدينه بدنيا بدنيا غيري. قال الله جل وعلا: أتبع عليهم نب الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعوا شيطانه. فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلدها للأرض هواه فمثله أتمه كمثل الكلب ينسحب من عجلات أو يتركه يلحد لذلك الصحاحين قالوا سلم تعيش عبد الدرهم تعيش عبد الدينار ما في يعطي الدينار ويأخذ الدينار يبتسم ويهش وبش الدينار يع يعني يكون أشد الناس عبوسات للدينار وللدنيا وللوداعها وللناس وللمرتبة. تاعي عبد الدينار، تاعي عبد الدرهم، تاعي عبد الدينار، تاعي عبد الخميس، تاعي عبد الخميلة، تاعي عبد الزوجة في رواتن في غير الصحيح. يعني هاد انظر المرأة تكون هلاكا على الرجل لم تكن صالحة. لذلك خير متاع في هذه الدنيا المرأة صالحة. تاعي عبد الدرهم، تاعي عبد الدينار، تاعي عبد الخميس، تاع عبد الخميلة، تاعي عبد الزوجة، تاعي أنثكا وإذا شيكا فلم تقش هنا حسم مادة لا يعني تهتاهوينك الدنيا فتهلكك إذا كانت في يدك فنعمل مال الصالح للرجل الصالح ومن أيضا من حسم المادة وسد الزريعة في الشرك الذي يقع فيه المر شرك الالهية شرك العبادات هو أن المسلم جاء رجل في حديث ثابت الضحاق في صنع بداود جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني أريد أن أنحر نظرته أن أنحر إيه ببوانة مكان في مكة إبلا ببوانة فانظر إلى حسم المادة وسد الزريعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وسن يعبد من دول الله لا يعبدون وسن الآن وأنها تظهرت وأن الله طهر مكة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وما حول مكة من الأصنام لكن المسألة مسألة حسم المادة وسد الزريعة البوابة التي تدخل منها حتى العوام عندنا يقولون إيش الباب الذي يأتيك منه الريح سد وسريع صحيح الله يقولون ذلك من باب حسم مادة والثد الزريعة فقالوا السلام فيها أو كان فيه وثن يعبد من دون الله قال لا قال أكان فيه عيد من أعيادهم قال لا قال إذن فأوفي من أذري. ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لاملك ابن أبيك لأن معصية كبيرة أن يذهب إلى مكان كانوا تعبدون غير الله فيه انظر ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ونهى عن صلاة بعد العصر ونهى عن صلاة بعد الفجر كما قال ابن أبيات رضي الله عنه أرضاه قال حدثني رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر بن الخطاب أنا سلم نها عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وناع عن انصواته بعد فجر حتى تشرق الشمس ثم بين من السلام العله قال في غروب الشمس قال انها تغرب بين قرني شيطان وقال في الطلوع قال تطلع بين بين قرني شيطان ثم قال وهم يسجدون لها الكفار يسجدون لها فانت لو سجدت سجدت لمن بعد عصر ان سجدت سجدت لمن للرحمن صحيح ولا لا لكن لما شابه سجودك للرحمن سجود هؤلاء اهل الكفران للشيطان منع عن السلام مع أن الصلاة من أفضل العبادات منع عن السلام حسما للماده وسدا لمسألة الذريعه نختم في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سردنا قبل ذلك منع من بناء المساجد على القبور ونهى عن أن يبنى قبور القباب والسرج واتخاذ السرج عليها بل لا قال لعن الله زوارات القبور لعن الله زائرات القبور في حديث ضعيف. قالت نهينا عن اتباع جنائز ولم يعزم علينا ولا يحتاج النهي إلى, الى عزم كلام إذا نهى نهى يكون قد حرم قال المسلم لعن الله لدى النصر اتخذوا قبور أنبيعهم مساجد قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة إذا مات فيهم الرجل الصالح او قال النبي الصالح صوروا له تلك التصوير وإيش وبنوا على قبل الغلوم. هذا هو الغلو ونحن في غلو الآن نخشى أن يصل إلى مثل هذا الغلو الوسطية خيار عدولي الذين ينظرون بعينين جميلتين والشرع هو الذي يحركه من للهوى والوجد وحب الأشخاص غرض المقصود حتى من سلم المدة ولذلك قال علي بن أبي طالب لأبي الحجاج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترك قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض ولا صورة إلا تمسطها، لذلك منع عن نسلا الرحلة والسفر إلى جرد القبور. منعها نسلا. منع. ليش؟ أن مع معنى أنك تضرب أجداد الإبل لقبر معين ما حراكك إلا إيه؟ الاعتقاد. تعتقد فيه البركة، تعتقد استجابة الدعاء عنده، وبعد ذلك يحصل يصل يحصل الغلو، وبعد الغلو تتوسل به، وبعد التوسل به تستشفع به ثم تدعوه من دون الله جل وعلا. لذلك قال نسلا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة يعني من سافر من هنا إلى المدينة قصدا المسجد النبوي للقبر لا يجوز له ذلك آثم فاعل كبير هو لو ذهب ذهب ليصلي في المسجد لا للقبر لذلك قالوا السلام لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد النبوي لذلك يقع كثير من إخواننا من الذين المسجد النبوي ومسجد الاقصى يقع كثير من اخواننا الذين يعني لهم ما لهم من العبادة لكن الجهل يعني يغلف افعالهم انهم يقولون الاعتكاف في المكان الفلاني ايمانيات اعلى مما يكون, يكون ايش سفر يعني يأتي من طنطا مثلا اسكندرية في مسجد كذا ليعتكف او يأتي من القاهرة ليعتكف هذا, هذا لا يجوز بحمل الاحوال وهذا كان يحدث حتى مع الاخيار ترى المسجد ثلاث ادوار ممتلق ليش واللي جاء من البحيرة واللي جاء من طنطا واللي جاء من المنوفية واللي جاء مش عارف من الصعيد كل ذلك أخيين في الإسر يحسبون أنهم يحسنون أي صنع جهل حتى ولو كان جهل لأن سلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا نتحرك إلا بدليل وهذا حفظ جناب التوحيد حفظ جناب ما دام قد رحل يبقى اعتقد وإذا اعتقد الاعتقاد إما المؤشر يعلو أو أو الرحلة فقط المراقب فيها هي رحلة ايه الرحلة طلب العلم فقط بلاذا نكون قد حسننا المدى ايضا ونصددنا الزريعة في ذلك ونضرب امزا نماذج بعد ذلك ان شاء الله في كتاب الشركة بين القديم والحديث لو في سؤال اصدرك هو عمتا قال لا تقوم الساعة تذهبها بقى على ما هي ليش انت تبحث عن هذا تركها على ما هي عليه لا تقوم الساعة انت عندك الان وناس يعبدون الشيطان يعبدون البقر يعبدون الفقر يعبدون الحجر يعبدون القمر وعبدون الشمس كله موجود وهو من المسلمين الان من يفعل ذلك نعوذ بالله من الخذلان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وجزاك الله خير الجزاء أحسن الله اليك